السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فإننا نحمد الله عز وجل على توفيقه سبحانه وتعالى أن جمعنا مرة أخرى في هذا المجلس المبارك مع الشيخ يسين شوشار حفظه الله تبارك وتعالى ضمن دورة الطيب العقب الثالثة لعام ثمانية وثلاثين وأربعمئة بعد الأفل الهجرة ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان التعريف بالعلامة المبارك ملي رحمه الله تعالى وكتابه الشرك ومظاهره وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 للإخوان تناول العشاء في هذه القاعة مع ترجمة للشيخ مبارك الميل رحمه الله تعالى وذكر قطوف دانية تتعلق برسالته وكتابه المنقطع النظير مبارك الميل رحمه الله تعالى هو مبارك ابن محمد إبراهيم الميل الجزائري وهي شخصية منقطعة النظير ولد رحمه الله تعالى سنة ثمان وتسعين وثمانمائة الموافق في التاريخ الهجري لستة عشر وثلاثمائة والف تقريبا في دوار أولاد مبارك في الجبال الميلية بشرق الجزائر في أحواز قسنطينة نشأ رحمه الله تعالى نشأة طيبة في أكناف أقربائه ممن قام بتربيته فأحسن التربية بعد ان توفي والده وهو في الرابعة من عمره ثم ماتت أمه وهي التركية بيت محمد أو بنت أحمد بن فرحات حمروش فكفله جده ثم عماه علاوة وأحمد عكف منذ صغر سنه على تلقي العلوم الشرعية بداية من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى فحفظه وأتم حفظه وأتقن قراءته رحمه الله تعالى رحمة واسعة على يدي الشيخ أحمد بن طاهر مزهود في جامع الشيخ عزوز بأولاد مبارك ثم نزح إلى بلدة ميلية لمواصلة مسيرته في طلب العلم وتحصيله فاتجه إلى مدرسة الشيخ محمد بن معنصر الميلي حيث مكث هناك أربع سنوات ثم اتجه إلى مدينة قسنطينة لينضم إلى مدرسة العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله تبارك وتعالى فانضم إلى دروسه وبقي معه ينهل من علومه رحمة الله تعالى عليه في الجامع الأخضر ولازمه ملازمة تامة حتى أصبح من أكبر طلابه ومريديه ثم وجهه الشيخ إلى جامع الزيتونة بتونس للدراسة عند علماء الزيتونة فتخرج رحمه الله تعالى منها بشهادة التطويع سنة 24 ودرس عند أكبر علماء الزيتونة آنذاك مثل عثمان خوجة ومحمد النخلي القيرواني ومحمد الصادق النيفر والشيخ محمد الطاهر بن عشور والشيخ بن النجار وكذا الأستاذ محمد بن القاضي وغيرهم من البارزين آنذاك ثم رجع إلى الجزائر رحمه الله تعالى رحمة واسعة واستقر الميل فور رجوعه وعودته إلى الجزائر بمدينة قسنطينة حيث عمل معلما في مدرسة قرآنية تأسست في مسجد الشيخ بومعزة وكذا سيدي فتح الله بقسنطين دائما ولازم شيخه بعد أن كان تلميذا له في التعليم فصار من كبار المعلمين رحمه الله تعالى فصار ينشر ما تعلمه من فهوم ويبذر ما ناله من علوم رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة ولما أقبل إلى قسنطينة وجد أن الشيخ رحمه الله تعالى قد أسس مجلة المنتقد وكذا الشهاب الأسبوعي وكان الشيخ بن باديس رحمه الله تعالى قد سطر لنفسه خطة في الدعوة إلى الله عز وجل بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والدعوه إلى السنة ونبذي الشرك بالله تبارك وتعالى وكذا البدع فكان مبارك المين رحمه الله تعالى أحد الكتاب في هذه الصحائف رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة فكان يشارك في تحريرها ويساهم في تحبير مقالاتها رحمة الله عليه رحمة واسعة تارة باسمه الصليح وتارة باسمه بيضاوي وفي سنة ستين وعشرين غادر مدينة قسنطينة إلى مدينة الأغواط في الجنوب الجزائري وقد استقبله سكانها استقبالا حارا وبها أسس مدرسة لتعليم ابناء الجزائر كانت تلك المدرسة بالمقارنة مع غيرها من المدارس العصرية المتطورة فعكف رحمه الله تعالى منذ وصوله إلى التعليم وكان له ذلك النشاط الدؤوب وكان ينتقل كذلك إلى بعض المدن المجاورة كآفل والجلفة وكذا أبو سعادة نعم فظل يلقي هذه الدروس ينور بها عقول الناس التي تخدرت آنذاك بالبدع والجهالات وما على العقول من تلك الجهالات والبدع وكانت له دروس ليلية وعظية يلقيها بالمسجد على عامة الناس فحصل من خلال هذا الأثر البالغ في رجوع الناس إلى التوحيد الخالص وإلى السنة النبوية مما كان له الأثر في نفس المستدمر حيث تحرك وتحركت أذياله من الطروقية بالوشاية وغيرها فطلب منه أن يغادر هذه المدينة أي مدينة الأغواط فخرج منها رحمه الله تعالى ورجع الى قسنطينة رجع الى قسنطينة معلما وانتظم في سلك هذه الجمعية التي انشئت سنة واحد وثلاثين وتسعمائة والف وكان احد الاعضاء البارزين وكان امينا للمالية رحمه الله تعالى رحمة واسعة وكذا انتخب عضوا في مجلس إدارة الجمعية وساهم رحمه الله تعالى بقلمه السيال في المجلات والصحف وكان يكتب تلك المقالات التي هي كالمدفع على أهل الباطل والتي هي كالسيف المسلول على أهل الجهالة أحسن الله ليكم ذلك لأن الجمعية انتهجت خطة رشيدة في الدعوة إلى الله عز وجل والتحذير من البدع وقد ذكروا في التقرير العام للجمعية أنهم ظلوا بين خيارين بين أن يعلموا الناس التوحيد والسنة حتى إذا ما اشتد ساعد هؤلاء التلاميذ والطلبة أم بعد ذلك ذك حصون أهل البدع والجهالات وهو الرأي الذي كان يميل إليه بن باديس في بداية الأمر والرأي الثاني وهو أن تشن الحملات الشديدة في ذك حصون أهل البدع منذ أول وهلة لظهور هذه الجمعية وهو الذي استقر عليه الرأي وسار عليه هؤلاء العلماء المشايخ فمنذ أول ظهور لهذه الجمعية وهم يعتنون بنشر التوحيد والصنة ويعتنون بكشف عواري أهل البدع والجهالة والضلال الذين كانوا يمثلون المخدر لعامة الخلق أحسن الله إليكم وكان رحمه الله تبارك وتعالى ينشر في هذه المجلات وبالتحديد في المصائر كلمات طيبات تعلقت بأعظم ذنب عصي بها الرب الكريم سبحانه وهو الشرك بالله تبارك وتعالى نتيجة لما كانت تعانيه الأمة من انتشار عظيم لهذه الشركيات بصورها المختلفة ومظاهرها المتنوعة فانبارى رحمه الله تعالى للكتابة في هذا الموضوع وكان يكتبه عبر مقالات تنشر ثم طلب منه رحمه الله تعالى أن يجمع ما كتب في مصنف مستقل حتى تعم به الفائدة ففعل رحمه الله تبارك وتعالى تولى رحمه الله تعالى إدارة تحرير البصائر التي بعد تخلي الشيخ الطيب العقبي رحمه الله تعالى عن تسييرها سنة خمس وثلاثين وتسعمائة وكان قائما بهذه المهمة على أحسن حال رحمه الله تعالى على الرغم من أن المرض قد نال منه مرض السكري وقد كان من تلك الأمراض التي يصعب مراقبتها وعلاجها في ذاك الزمن حتى إن هذا المرض أثر فيه الأثر البالغ وعلى الرغم من ذلك كله فقد كان على قدم وساق في الدعوة إلى الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى كان يقوم بأعمال الدعوة ويتحمل أعباء الدعوة إلى جانب شيخه وصاحبه ورفيق دربه الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى إلى أن توفي أي هذا الأخير بن باديس في في سنة أربعين وتسعمائة وألف مما يوافق السطاش أفريل وتفاقم مرضه مما استدعى نقله إلى أحد مستشفيات في مدينة فيجي بفرنسا ولكنه سرعان ما عاد إلى, عاد إلى وطنه ثم وصله خبر وفاة الشيخ عبد الحميد بن يقول رحمه الله تعالى وهو يكشف عما أحسه بداخله من الألم العظيم وعودة المرض إليه يقول عندما سمعت لدى وصولي إلى قسنطينة بموته أي موت الشيخ شعرت أن الدورة الدموية أصبحت تسير في عكس, في عكس الاتجاه المعود وعرفت في الحين أن داء السكر قد عاودني وأنه لي فارقني حتى يقضي عليه قال هذا في مقدمة تاريخ الجزائر يقول تلميذه أحمد قبيصة أو قصيبة عفوا في سنة أربعين وتسعمائة وألف لما توفي الأستاذ الجليل عبد الحميد بن عين خلفا له لإدارة شؤون الجامع الأخضر والإشراف على الدروس فلما تربع ذات يوم على مقعده أي على مقعد أستاذه الراحل العظيم وجلت نفسه وعظم الأمر لديه وأثر فيه هول الموقف من تذكر رئيسه وأستاذه حتى سالت عبراته سخينة على خديه تواضعا وإشفاقا على نفسه أن تغتر أو تتطاول بتبوئها ذلك المقعد هذا عن موقف كان له لما صار خليفة للشيخ عبد الحميد بن باديس في دروسه بالجامع الأخضر وظل على هذا العطاء رحمه الله تعالى إلى أن خرج من هذه الحياة في يوم تسعة فبراير سنة خمس وأربعمائة وشيعت جنازته رحمه الله تعالى وحضرها الآلاف من المحبين والطلبة الذين قدموا من كل أنحاء البلاد وفي مقدمتهم العلامة محمد البشير الإبراهيم رحمه الله تعالى ودفن في مقبرة الميلة حيث أوصى رحمه الله تعالى بجانب شيخه محمد بن معنصر الميلي رحمه الله تعالى أما عن شيوخه فمنهم أول أشياخه ومعلميه محمد بن معنصر الشهير بالميلي وهو مؤدبه الأول وكذا الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى الذي جعل فيه الأثر العظيم لأنه القدوة فأخذ عنه, عنه علما وسمتا وأدبا وسلوكا وأخلاقا أيضا ممن ذكرنا من علماء الزيتونة محمد النخلي القيرواني أحد شيخ العلامة ابن باديس رحمه الله تعالى كذلك والشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله أما عن تلامذته فمنهم أبو بكر الأغواطي والأستاذ أحمد قصيبة والإمام أحمد شطة وكذا الشيخ محمد انصيري أثنى عليه كثير من العلماء يقول أمير البيان شكيب أرسلان وأما تاريخ الجزائر فوالله ما كنت أظن في الجزائر من يفري هذا الفري ولقد, ولقد أعجبت به كثيرا كما أني معجب بكتابة ابن باديس فالميلي وابن باديس والعقبي والزاهري حملة عرش الأدب الجزائري الأربعة ويقول الشيخ البشر الإبراهيم رحمه الله تعالى يشهد كل من عرف مباركا وذاكره أو ناظره أو سأله عن شيء مما يتذاكر فيه الناس أو يتناظرون أو يسأل فيه جاهله وعالمه أو جاذبه الحديث عن أحوال الأمم ووقائع التاريخ وعوارض الاجتماع أنه يخاطب منه عالما أي عالم وأنه يناظر منه فحلا عراك وجدلا حكاك وأنه يساجل منه بحرا لا تخاض لجته وحبرا لا تدحض حجته وأنه يرجع منه إلى عقل متين ورأي رصين ودليل لا يضل ومنطق لا يختل وقريحة خصبة وذهن صيود وطبع مشبوب وألمعية كشافة هكذا عرفنا مباركا وبهذا شهدنا وهكذا عرفه من يوثق بمعرفتهم ويرتاح إلى إنصافهم ويطمئن إلى شهادتهم لا نختلف في هذا ويقول زميله ورفيقه أحمد توفيق المدني لقد كان من رجالنا المعدودين وكان من بنات قوميتنا المذكورين وكان من الذين خلدوا أسماءهم بأعمالهم الجليلة وجهادهم الموفق في صفحات التاريخ الوطني الحافل الثري تأمل ويقول أيضا أحمد حمان رحمه الله تعالى عنه العلامة الجليل مبارك بن محمد الميلي رحمه الله أكبر تلاميذ الأستاذ بن باديس ومدرسته أكبر تلاميذة الأستاذ عبد الحميد بن باديس ومدرسته علما وفضلا وكفاءة وأحد علماء الجزائر ومبنات نهضتها العربية الإصلاحية الأفذاذ وأول من ألف للجزائر باللغة العربية والعاطفة الوطنية تاريخا قوميا وطنيا نفيسا من كتابه السراع بين السنة والبدعة أو القصة الكاملة في محاولة اغتيال الإمام عبد الحميد بن باديس ويقول تلميذه الشيخ أبو بكر الأغواطي رحمه الله عرفنا من الأستاذ مبارك الميلي رحمه الله تعالى الصفات قل بيننا اليوم يتصف بها وهي التي جعلت منه عالما من أعلام نهضتنا ورجلا من خيرة رجالنا تلك هي حب العمل والجد فيه وتحمل الأعباء والمصابرة على تحقيق أهداف عليا وكلها ترجع إلى متانة خلقه وصدق عزيمته وسداد تقديره ومحكم تدبيره أما عن آثاره العلمية فلقد اشتغل عموم علماء الجمعية إلى تصنيف الرجال كان شغلهم وديدنهم تصنيف الرجال فشغلهم ذلك عن كتابة هذه الكتب التي تورث للناس أحسن الله ليكم ويكفيهم شرفا أنهم أعدوا كوكبة من الرجال ممن يعني ساهموا في تحرير عقول الجزائريين وبلاد الجزائر أحسن الله ليكم من تلك الآثار العلمية تاريخ الجزائر في القديم والحديث هذا الكتاب الذي لم يتمه رحمه الله تعالى هو كتاب حافل بذكر أخبار الجزائر في القديم والحديث يقول عنه ابن باديس رحمه الله تعالى وقفت على الجزء الأول من كتابك تاريخ الجزائر في القديم والحديث فقلت لو سميته حياة الجزائر لكان بذلك خليقا فهو أول كتاب صور الجزائر في لغة الضاد صورة تامة سوية ما كانت تلك الصورة أشلاء متفرقة هنا وهناك وقد نفخت في تلك الصورة من روح إيمانك الديني والوطني ما يستبقيها حية على وجه الدهر تحفظ اسمك تاجا لها في سماء العلا وتخطه بيمينها في كتاب الخالدين أخي مبارك إذا كان من أحيى نفسا واحدة فكأنما أحيى الناس جميعا فكيف بمن أحيى أمة كاملة أحيى ماضيها وحاضرها وحياتها عند أبنائها حياة, حياة مستقبلها فليس والله كفاء هذا العمل أن تشكرك الأفراد ولكن كفاءة أن تشكرك الأجيال أيضا له مصنفات أخرى عبارة عن مقالات بثها في تلك الصحف والمجلات وتلك المراسلات التي كانت إما ودية أو علمية موزونة بالتحقيق والتدقيق منه وكذا تلك المقالات الأدبية الرائعة أو التاريخية التي يشير فيها إلى حقبة وفترة من فترات هذا البلد المفدة جمعها الشيخ أبو عبد الرحمن محمود الجزائري في كتابه الموسوم آثار الشيخ مبارك الميل رحمه الله تعالى في ثلاث مجلدات حفظه الله تعالى وأطال من عمره في اخراج هذه لاخراج هذه الكنوز العظيمه وله أيضا هذه الرساله الماتعه المنقطعه النظير وهي رساله الشرك ومظاهره التي قلت قبيل قليل أنه رحمه الله تعالى صنفها وكانت رعايته لها عبر مقالات تنشر في جريده في جريده البصائر ثم جمعت وكان لها هذا الخير البليغ احسن الله اليكم بدأ مبارك الميل رحمه الله تعالى بالكتابه في هذا الموضوع في صحيفة في صحيفه البصائر وكانت تخرج عبر مقالات فتنورت بها الأفكار واستقامت بعد فضل الله تبارك وتعالى على العباد بفضلها الناس وصاروا أحسن الله إليكم مع جمعية العلماء المسلمين فيما هم عليه من عقيدة وتوجيه والتزام بالسنة والتوحيد ومحاربة الشرك والبدع تأمل فلما كانت هذه المقالات تخرج رسل كثير منهم جريدة البصائر وعلماء الجمعية على أن يفردوا هذه المقالات كما ذكرنا آنفا لتخرج في كتاب يسهل تناوله وقراءته فرحب علماء الجمعية بذلك فطلبوا من الشيخ مبارك الميل رحمه الله تعالى أن يجمع عدته التي كتب وأن يجمع أمره على أن يتفرغ لكتابة كتابة كتابة هذا الكتاب أن يجمع عدته لكتابة هذا الكتاب المصنف ففعل رحمه الله تعالى وانقطع عن الكتابة في جريد البصائر ونشر تلك المقالات وأخذ رحمه الله تعالى يقدم ويؤخر ويزيد وينقص ويستعين بالمصنفات التي كانت حاضره مع أنه اعتذر رحمه الله تعالى على أهل التقدم والسبق من أنه لم يجد كتابا نسج على منواله أي حضر بين يديه فاستفاد منه في التبويب والترتيب إنما كان ذلك على ما سارت عليه خطته فجعل خطة سار على وفقها حتى بعد ذلك وصلته كتابات أحسن الله إليكم فانتفع بها ومن ذلك أحسن الله إليكم كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لشيخ عبد الرحمن الشيخ أي محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفتح المجيد هذا من تلك الكتب التي استفاد منها الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة وضمن تلك الافادات هذا الكتاب ولو قبيل طبعه تأمل الشيخ مبارك الميل رحمه الله تعالى لما صنف هذا الكتاب إذا جئنا إلى وضعه في الميزان لندرك نفاسته نجد أحسن الله إليكم أنه بارع في تبويبه والتأليف بين فقراته تأمل ونستشف هذا من خلال فهرسة هذا الكتاب وقبيل ذلك من خلال المراجع التي اعتمدها رحمه الله تعالى ومقصوده بذكر هذه المراجع رحمه الله تعالى الرد على من قال جئتمونا بدين جديد جئتمونا بدين جديد فأحب أن يوضح للعالمين أنه إنما كتب في هذا الموضوع ككتابة غيره وأنه إنما تابع لغيره في هذه الكتابة وجمعية العلماء تابعة لغيرها في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والدعوة إلى السنة والتحذير من البدعة أحسن الله إليكم يقول رحمه الله تعالى مذكرا الناس الغرض من كتابة هذا الكتاب بل والغرض من ذكر الفهرصة وما من كتب رحمه الله تعالى يقول وفيما يلي نثبت أسماء الكتب التي صرحنا بالنقل منها في صلب الرسالة إظهارا للصلة بين كلامنا وبين كلام الأقدمين رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة لأنه لا يخفى على شريف علمك أن الجمعية لما جاءت صار الناس يقولون سبحان الله كان فينا من العلماء ولم يأتوا بهذه الدعوة وأنتم دعوتكم دعوة التكفير وهي دعوة وهابية أنتم تعمدون إلى آيات نزلت في كفار قريش وتنزلونها على من يشهد شهادة التوحيد وهكذا أحسن الله لكم وأنكم أهل تكفير فجاء ليبين أن هذه الدعوة ليست بدعا من الدعوات بل, بل تنتسب إلى دعوة أساطيني الأساطين العلماء وأنها امتداد لغيرها من جهة أحسن الله وليكم حسن الصلة مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فذكر في كتب مثل اللغة وفقهها عشرة مصادر وفي كتب التفسير وأحكام القرآن صناش المصدر وكذا كتب الحديث وفقهه ثلاث مصادر وأيضا ما استفاده رحمه الله تعالى من كتاب صيانة الإنسان عن وساوي سيد أحلان وما استفاده من تلك النبذ من كتاب تطهير الأركان تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للشيخ محمد بن اسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى وأيضا ما كان فيه من جملة كتابة أو جزء من كتاب الدر النظيد في إخلاص التوحيد الشوكاني رحمه الله تعالى أيضا كتاب فتح المجيد كما مر معنا آنفا وإذا جئنا إلى فهرسة الكتاب الآن لندرك قيمة هذا الكتاب من جهة التبويب وبراعة التنسيق نجد حسن الله ليكم أن الفهرسة كان على ما يدي. الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره هذه أول مقدمة كانت له رحمه الله تعالى ثم وتحت كل عنوان عناصر العنوان الثاني الغرض من بيان الشرك ومظاهره العنوان الثالث الرجوع في بيان الشرك إلى الكتاب والسنة العنوان الرابع تنزيل الآيات النازلة في قوم على أشبه على من أشبه حالتهم اليوم العنوان الخامس ذرائع الشرك, الشرك وطبائعه العنوان السادس معنى الشرك وأقسامه العنوان السابع الشرك في قوم نوح عليه السلام ثم الشرك في قوم إبراهيم عليه السلام التاسع الشرك عند العرب العنوان العاشر العبادة والنسك العنوان الحادي عشر التبرك وسد الذرائع ما بعده آثار الشرك في المسلمين ثم الولاية ثم الكرامة ثم التصرف في الكون ثم علم الغيم ثم الكهانة وبيان حكمها السحر ثم الرقيه والعزيمة ثم التميمة ثم المحبة ثم الدعاء ثم الوسيلة ثم الشفاعة ثم الزيارات والمزارات ثم الذبائح والزردات ثم النذر والغفارة ثم اليمين ثم الإشارة إلى هدات الشرك وحماته وذكر قدم شأن البدع والتصوف ثم القطب والأبدال ثم أصناف المحاربين أي للدعوة والقراءة على الأموات والميثاق والشيخ والولي إلى غير ذلك مما كان عليه أهل البدع والجهالة ثم قبل أن يختم كتابه استعانى بقصيدة ماتعة للشيخ طيب العقبي رحمه الله تعالى أسماها إلى الدين الخالص وبين أثرها على أمة الجزائر ومنافع هذه القصيدة وأنها كانت ذلك السيف العظيم يقطع به الجهالة التي عمت وطمت في أرض الجزائر ثم ختم رسالته بخاتمة لا بد منها وهي الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفاصيله وأن الأمة بحاجة في ذلك الزمن وبعد ذلك الزمن وقبل ذلك الزمن واليوم وفي كل وقت وحين إلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وأن المنكرات الموجودة من الشرك بالله والبدع والآثام والمنكرات بحاجة إلى علماء في تغييرها إلى علماء في نصفها إلى علماء في الرد على أصحابها والمستحسنين لها وإلى دور العلماء أحسن الله عليكم في رجوع الأمة إلى العز والمجد بعد أن كاد يذهب عز الإسلام بوجود هذه المنكرات ومن أعظمها الشرك بالله رب العالمين أحسن الله عليكم وأما عن أسباب تأليف هذه الرسالة فهي أسباب كثيرة نوجزها في هذه النقاط النقاط والزمن والوقت يداهمنا فنجزها أحسن الله عليكم في هذه النقاط أولا أداء واجب الشرع في حفظ التوحيد أداء واجب الشرع في حفظ التوحيد لما كتب الشيخ مبارك الميل رحمه الله تعالى هذا الكتاب بين السبب الرئيس لتأليفه بين السبب الرئيس لتأليفه وأنه هذه المنكرات التي عمت بها المعمورة وطمت وأن الأمة بحاجة إلى علماء يردون هذه الأمة إلى المعين الصافي والمنبع الروي يقول رحمه الله تعالى مقرنا ذلك إن الشرك مرض طارئ على الأمم كما تطرأ الأسقام على الأجسام وأنه يلحق الإنسان نتيجة لنوم البصائد الموجب لشقاء الأرواح ويقول كذلك وإذا كان حفظ الصحة بالغذاء والدواء فإن حفظ التوحيد بالعلم والدعوة ولا يحفظ التوحيد علم كعلم الكتاب والصنة ولا تجلي الشرك دعوة كالدعوة بأسلوبهما تأمل وهذا أساس دعوي رصير متين بل هي دعوة أهل الصنة والجماعة في كل وقت وحين يدعون. إلى الكتاب والصنة بالكتاب والصنة ولا يتجاوزون الكتاب والصنة وما كان عليه سلف هذه الأمة ويؤكد أيضا رحمه الله تعالى أثر إهمال الناس الدعوة الكتاب والسنة وأنه هو الذي أوصل الناس إلى هذا الحضيض والمتابعة لهذا المستدمر الغاشم في كل ما جاء به من خطة استدمارية احسن الله ليكم يعمل على تجهيل المجتمع الجزائري ويعمل على استعمال هذا المخدر وهو مخدر أهل الطرق احسن الله ليكم حتى يبقى الناس على ما كانوا عليه من فساد عظيم سواء في عقيدتهم أو في عبادتهم أو في قناعتهم بهذا المستدمر الذي عاث في الأرض فسادا فجاء علماء الجمعية لبيان أنه لا عز لهذه الأمة إلا بالرجوع إلى التوحيد وكذا السنة السبب الثاني الذي لأجله صنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة الرد على أهل البدع والجهالة الذين قلنا عنهم كانوا بمثابة المخدر لعقول عامة الخلق احسن الله ليكم وصار الناس في تلك الحقبة من الزمن لا يعرفون التوحيد إلا من طريق أولئك المخدرين لهذه الأمة تأملوا يقول البشير إبراهيم رحمه الله وهو يبين دور الدعوة إلى التوحيد ودور هذا الكتاب في حصول الصلاح والإصلاح يقول ويرتكز هذا الرأي على أن هذه البدع والمنكرات التي يريد الإصلاح أن يكون حربا عليها هي أمور قد طال عليها الأمد وشاب عليها الوالد وشب عليها الولد وهي بعد شديدة الاتصال بمصالحا ألفها الرؤساء حتى اعتبروها حقوقا لهم تأمل وأنس بها العامة حتى اعتقدوها فروضا عليهم لا مطمع في زوالها إلا بصيحة مخيفة تزلزل أركانها ورجة عنيفة تصدع بنيانها وإعصار شديد يكشف الستر عن هذا الشيء الملفف والسر الذي يأبى أن يكتشف ليتبينه الناس على حقيقته وأقل ما يكون من التأثير لهذا العمل أن يضعف هيبتهم في نفوسهم وتضعل رهبتهم في صدورهم هناك يسهل العمل في نفضه وتخف المؤونة في هدمه ويقول البشير الإبراهيمي ويقول الشيخ مبارك الميل رحمه الله تعالى ويقول علماء الجمعية في تقريرهم لهذه الرسالة نستطيع القول أو أن نقول ولا نخشى مفندا إنه لم, يرفض دعوة إنه لم يرفض دعوة الجمعية إلا طوائف معلومة في الجزائر يضر بها العمل بالدين الحق ويهد بنيانها القائم على أساس العوائد التي ظهرت في المسلمين في العصور التي بولي فيها العالم الإسلامي بزعماء جهلاء اغتصبوا هذه الزعامة من غير كفاءة علمية ولا هداية إسلامية أيضا من أسباب تأليف هذه الرسالة استكمال أركان التجديد الإسلامي للإصلاح السلفي لجمعية علماء المسلمين تأمل والمقصود أحسن الله إليكم جمع الأمة على العلماء الذين هم ورثة الأنبياء صدقا وعدلاء الذين يبتنون الدين على الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة الذين يحذرون من هذه البدع والجهالات هذا هو الغرض الأسمى في تأليف هذه الرسالة جاء في تقرير الجمعية لهذه الرسالة يقولون المجلس الإداري لجمعية العلماء يقرر أن ما اجتملت عليه رسالة الشرك ومظاهره لمؤلفها الأستاذ مبارك الميل هو عين السنة وأن هذه الرسالة تعد من الكتب المؤلفة في نشر السنة وردع البدع فإن الدعوة الإصلاحية التي يقوم بها دعاة الإصلاح الإسلامي في العالم الإسلامي عامة وتقوم بها جمعية العلماء المسلمين في القطر الجزائري خاصة تتلخص تأمل في دعوة المسلمين إلى العلم والعمل بكتاب الله بكتاب ربهم وسنة نبيهم والسير على منهاج سلفهم الصالح في أخلاقهم وعباداتهم القولية والاعتقادية والعملية وتطبيق ما هم عليه اليوم منع قائد وأعمال وآداب على ما كان في عهد السلف الصالح فما وافقه عددناه من دين الله فعملنا به واعتبرنا القائما بدين الله وما لم يكن معروفا في عهد الصحابة عددناه ليس من دين الله ولا علينا في من أحدثه أو عمل به فالدين حجة على كل أحد وليس عمل أحد حجة على الدين إلى آخر ما قالوا رحمة الله تعالى عليهم رحمة واسعة هذه الرسالة التي ألفها الشيخ مبارك الميلي رحمه الله تعالى لك أن تعلم أنه جعلها هدية للجزائريين يقول لما نشرت سنة سبع وثلاثين تحلى الكتاب بصورة المؤلف وعليها من صاحبها هذه الأبيات إلى الشعب أهدي صورتي ورسالتي كذكرى لإخلاصي له وجتهادي وأسدي له في العالمين نصيحة أريد رضا ربي بها وبلادي وإن قبل الشعب الكريم هديتي ونصحي فقد أدركت كل مرادي فجاءت هذه الرسالة التي أحسن الله ليكم تنورت بها هذه البلاد ولعل في هذه الدقائق المعدودات أذكر ما جاء في مجلة المصائر. من مراسلات كانت من أشخاص وأناس من قلب, هذا من قلب هذه البلاد الجزائر ومن سكانها ممن وصلتهم هذه الرسالة فانتفعوا بها انتفاعا عظيما تدل على خلاصة هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى يقول عبد عبد يقول علي الزواق من البليدة تحت عنوان حول رسالة الشرك ومظاهره قد تصفحت رسالة الشرك ومظاهره تأليف الأستاذ مبارك الميلي وأريد أن تعيرني سمعك أحسن الله إليك يقول فألفيتها قد رفعت للتوحيد أعلاما ومحت من الشرك ظلاما وأحيت نفوسا وكسرت رؤوسا تطمئن بها قلوب المؤمنين المخلصين وتشمئز منها نفوس المعاندين المكابرين فامتلأت بمطالعتها بهجة وسرورة فلم أشعر إلا وقد جاش صدري بهاتين البيتين يقول كتاب أغر الطلعتين مبارك أبان ضروب الشرك فيه مبارك به يدرك القراء علما وحكمة وتسمو به أفكارهم والمدارك من العدد تسعة وثمانين سنة نعم العدد, 89 من العدد عفواً مئة وخمسة أو عدد تسعة من جريت البصائر ومن نفس الجريدة والعدد خمسة ومئة السنة الثالثة الموافق لثمانين وخمسين وثلاثمائة وألف من الشهر الميلادي ثمانين وثلاثين كلمة لمحمد عقون بن خنفر إمام من برج طولقة يقول فضيلة الأستاذ العلامة الشيخ مبارك الميلي مدير جريدة المصائر سلاما واحتراما وبعده فيا حضرة الأستاذ الفاضل ويا سلانة الأماجد قد اطلعت على لسائتك المسمات بلسانة الشركة ومظاهره فتصفحتها وألفيتها مجتملة على آيات بينات وأحاديث صحيحة فهي والحق يقال حجة للمؤمنين وصاعقة محرقة للزنادقة المالقين فأي لسان فبأي لسان أردت لآية شكرك وبأي بنان أنقش عبارات الثنائت قاة كالآياد البيضاء التي خدمت بها الدين الإسلامي إن هذه الرسالة التي استخرجتها من كنانتك الدرية أي جعبتك المضيئة وأبرزتها إلى عالم الوجود بعدما تاقت لها النفوس الزكية ولقد دلتنا دلالة واضحة على ما سيادتك من جميل المعرفة والسعات للطلاع ولا غرو فإنك أبو بجدتها والمقصود العالم بالشيء المحيط بسائل تلك الفنون والعلوم وأصله الهادي إذ تهى الناس في الصحراء يقول ولا غروة فإنك أبو بجدتها والحائك لبردتها وقصار القول أن لساني لا يعجز عن القيام بشك بواجب الشكر وغاية ما عندي أنني أسأل الله أن يباركنا في طلعتك والسلام وجاء في العدد عشر ومئة تحت عنوان أكرم بها من رسالة وصدرها بهذا البيت يقول رسالة الشرك أزالت الدجا أي ظلام الليل أزالت الدجا وأنارت القلوب بنور الهدى طلعت بمزيد الاغتباط وبغاية الإمعان والتدبر رسالة الشرك ومظاهر الأستاذ المؤرخ ورخ الجزائر العلامة الشيخ مبارك الميلي فالفيتها قمرا منيرا وشهابا طاعنا في صميم المرادة ورؤوس الشياطين وحجة دامغة للباطل القائمة صروحه على أسس البهتان والزور حاكما من نسيج الكتاب والسنة فلا تجد فيها ولا ولو كلمة غير مدعمة بدليل خطها يراعته بأسلوب بديع وسلاسة ألفاظ وغزارة معنى يفهمها الخاص والعام فهي رساة كريمة جامعة بحق لما يحتاجه المؤمن لتصحيح عقيدته وإزالته عفوا غياه بالشكوك أي ظلام الشكوك والشبهات من عقله يفتقر إليها العالم والطالب فعلى كاهي الاحترام أرفع من صميم الفؤاد تشكرات قلبية لهذا الأستاذ على ما قام به من خدمة جليلة لأمته وإنارته للأفكار من ظلام الجهل وطعنه بسهام العلم الصائبة صروح الشرك والأوهام كتبها الأخضر دويدا رحمه الله تعالى وفي عدد 18 و100 من سنة 57-300 ألف كتب محمد طاه الورتلاني تحت عنوان لا شكر على واجب يقول أخذت القلم وأردت كتابة كلمة ثناء وشكر على الجهود التي بذلها حامل لواء الصنة النبوية وداحض حجج أولي الشرك المبطلين الأستاذ مبارك الميلي في تأليف رسالة الشرك ومظاهره بأسلوب عذب يتلذذ به القارئ كلما طوى صفحة وزاد عليها أخرى يعتريه لا يعتريه في ذلك السآمة ولا يجد في نفسه ملل وكلما طوى صفحة اشتاقت نفسه لمثلها وسمعت كأن هامسا يهمس في أذني لا شكر على واجب وردتها مرارا حتى أفرغ ذهني من غيرها وأخذت أكررها بلساني ولا يحضر لي شيء من غيرها فأحببت أن أقدمها لحضرة الأستاذ لعله يعذرني ويقبلها مني كتقريض وقد كانوا رحمه الله, رحمه الله تعالى يروجون لهذه الرسالة في صفحات البصائر ومن ذلك من باب العلم بما كانوا عليه من الجهر والصدع بالحق والذكي الصروح أهل الباطل والضلالة تحت عنوان كل يوم كل يوم وأنت في فتنة مع طائفة الزور والبهتان وأمامك سيف قاطع تحارب به الضالين والمضلين ألا وهو رسالة الشرك ومظاهر تأمل للأستاذ المبارك الميلي فطلبه من مكتبة الشهاب وثمانوه عشرين فرنك وأيضا تحت ترويجة أخرى رسالة الشرك ومظاهر للأستاذ الميلي كتاب يقع في نحو خمسين وثلاثمائة صفحة جامع لمسائل النزاع بين الإصلاح الديني وخصومه وموضح موضح لها بعبارة جلية فاصل فيها بحجة قوية ثمنه عشرون فرنكا إلى آخر ما قالوا رحمة الله تعالى عليهم أجمعين عذرا لهذه الجولة المارطونية التي ما تركت لنا موضعا لأن نتنفس إلا أن نشم هذه الرائحة الزكية التي تدوق هذه العقول بقي أن نذكر بعض الأشياء التي استدركت على الشيخ والمقام لا يسع ذلك ولكننا نقول كما قالوا كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه كفى بهذا الكتاب شرفا أن تعد معايبه فهي نقاط ذكرها بعضهم تحت على رسالة الشركة ومظاهره وهي مبثوثة ان شاء الله تبارك وتعالى فارجع اليها غير مأمور في مجلة الاصلاح وموقع الاصلاح نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يختم لنا بالباقية الصالحات اعمالنا كادت انفاسي ان تتقطع احسن الله اليكم ولم نصل ويعني فاتنا كثير من الأمور المتعلقة بالمؤلف والكتاب ولكن سأل الله تعالى سبحانه أن ينفعنا بما قد ذكر وأن يجعل هذا المجلس في موازين الحسنات وأن يرفع لنا به الدرجات وأن يوفقكم جميعا سبحانه وتبارك وتعالى لنقل هذه القطوف وإشاعتها بين الأنام حتى يدرك الناس أن لهذا البلد العزيزي علماء قاموا بالتوحيد وقاموا بالسنة وكانت دعوتهم في نبذ الشرك ومحاربته وكذل البدع إزالتها ومحوها من جسد هذا البلد حتى ينصحها ويستقيم سيره إلى علام الغيوب أسأل الله تعالى سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يختم لنا بالباقية الصالحات أعمالنا اللهم اجعل أعمالنا في رضاك اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونجنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يسر لنا الهدى واجعلنا هداتا مهتدين. مهتدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا وثبتنا على توحيدك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى الدعوة الحقة لا مبدلين ولا مغيرين اللهم صلي وسلم وزد وبارك اعلن النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على من سار على منهاجه واقتفى اثاره الى يوم الدين سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم جميعا شيخنا خير الجزاء وبارك فيه وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك.